اثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي حيث جاءه ابو موسى الأشعري فاخبره انه راى شيئا عجيبا ولم ير الا خيرا راى اناسا يتحلقون وفي ايديهم حصى مثل ما يفعل اصحاب السبح القبح الآن التي يلعب بها, يلعب بها في المساجد باسم التسبيح وهي قبح لأنها حصى والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد إيش فقد لغى فمن مس هذه السبح فقد لغى لأنه يلعب بالحصى وإن زينا لكم بعض الناس وإن أفتاكم من أفتاكم بأنك تعد بها مثلا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وما إلى ذلك هذا كله من تلبيس إبليس تلبيس إبليس يأتي بشيء بسيط لا يظن لا يعده الناس شيئا يقول لك هذا يسير هذا يساعدك على أنك تعد ألف تسبيحة وتعد ألف تكبيرة وألف تهليلة وألف تحميدة فلماذا تتركها ف لذلك تشترى أحيانا بغال الأثمان وأنا أرى أن ثمنها حرام ثمن هذه المسابح محرمة لأنها أصلا محرمة وثمن ما حرم يكون ماذا محرما وإنما أمرنا الله أن نسبح بماذا بأيدينا تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه يعقد يعني هكذا سبحان الله سبحان الله, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا معنى يعقد التسبيح بيمينه أما هذه الخرزات التي يلعب بها من يلعب فليست من دين الله في شيء بل أصلها من طقوس الهندوس وكذلك ديانات أخرى فعلينا أن نحذر منها وان نبتعد عنها ولان طوروها ما شاء الله اتوا بمسبحه تضغط ضغطه كل سبحت مليون تسبيحه تسبيح الكتروني ها الان في تسبيح الكتروني هذا تسبيح ولا عبث اجيبوني والله انه لا عبث وهو تقبيح وليس تسبيح تضحك على من انت تضحك على ربك تقل الله في نفسك تقول الله أصحاب السبح فإنها الاعيب بالحجارة ما أنزل الله بها من سلطان ستقولون أفتان من أفتان بجوازها من باب أنها يعني تعد بها الحسنات أو التسابيح اسمعوا قول عبد الله بن مسعود للذين كانوا يسبحون بالحصى وما الفرق بين التسبيح بالحصى واستعمال هذه الخرزات هل هناك فرق؟ بل إن بعض الخرزات مصنوعة من الحصى مما يسمى بالأحجار الكريمة أو يعني بعض ما يستخرج من الأرض والآن ارتاحوا فصار حل البلاستيك محلها لذلك صارت رخيصة وهي أشبه ما تكون بقلائد النساء مثل قلادة المرأة التي تتجمل بها وأحدنا يحملها في يده ويلعب بها ويلوح بها وربما استخدمتك بالتلويح بالشر والمعاصي والعياذ بالله لذلك بعض الذين يجيزونها يقولون هي مسبحة مقبحه ملوحة مسبحة مقبحه ملوحة وأنا أرى وجوب حذف كلمه مسبحة فتبقى مقبحة وملوحة لأنه ما أنزل الله بها من سلطان فارمها يا عبد الله في الزبالة إذا خرجت من المسجد الآن ارمها في براميل الزبالة لا تبيعها ولا تأخذ حتى ثمنها فإنها من طقوس أعداء الإسلام والمسلمين فلنحذر من هذا اسمعوا قول عبد الله بن مسعود في هذه المسألة لما أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال له إذا رأيتهم فأخبرني فأخبره فذهب إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم قال ما هذا الذي تفعلون ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر فوالله إنكم لمفتتح باب, باب الضلاله أو على هدي أفضل من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعه ظلمه أو فضلتم أصحاب نبيكم علما يقول أنتم بين امرين إما أنكم تدعون أنكم أفضل من الصحابة وعندكم علم لم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنكم مفتتحوا باب الضلالة والواقع أنهم مفتتع ايش باب ضرر قالوا يا ابا عبد الرحمن إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد قال فهل لا عددتم سيئاتكم فهل لا سيئاتكم فحري بكم أن لا يبخسكم الله شيئا من حسناتكم قالوا ما أردنا إلا الخير فقال رضي الله عنه وليس كل من يريد الخير يصيبه ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم وقد صدق حدث عبد الله بن مسعود بل فراسته رضي الله عنه يقول راوي, الحديث راوي هذا الأثر يقول فرأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم يوم النهروان يعني مع من مع الخوارج رأيتم يطاعنوننا يوم النهروان ومن هنا يقول الإمام البربهري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا أو كما قال رضي الله عنه يعني تبدأ ومعظم النار من مستصغر الشرري ومعظم النار من مستصغر الشرري.